وإمامهم لإنقاذ المسلمين من صور الشرك المنتشرة هذا إذا أرادوا أن يؤدوا الأمانة التي أمنوا عليها لتبيننه للناس ولا تكتمونه من كتم علما ألزمه الله بلجام من النار هذا إذا كانوا أنفسهم من أهل التوحيد فكيف إذا تصدى لزعليم المسلمين من كان ضالا خرافيا قبوريا يتصدى لتعليم المسلمين وأبناء المسلمين أعمى يقود بصيرا لا أبى لكم قد ضل من كانت العميان تهديه وإذا كان الغراب دليل قوم يمر بهم على جي في الكلاب فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك أي معرفة التوحيد وما يضاد التوحيد ونواقض التوحيد والذي يحبط الأعمال كي لا يكون عملك هباء منثورا ولا يذهب عليك أدراج الرياح بل أقبح من هذا وأسوأ أنك تعذب لتركك توحيد الله عز وجل ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة الشبكة كأنها شبكة صياد هكذا ولذلك الشرك إذا أحاط بصاحبه فكالشبكة يصعب الخلاص منه ولذلك على المرء أن لا يوقع نفسه في مثل هذه الشباك وأن يكون طليقا في طاعة الله عز وجل وتوحيده فإن الشرك أسر لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله إذن أخطر شبكة على وجه الأرض هي شبكة الشرك وليس الشبكات التي يسمونها إرهابية وعصابات إرهابية أخطر شبكة تحيط بك هي شبكة الشرك بالله عز وجل فاسعى في أسباب الخلاص بتوحيد الله عز وجل وأن تعلق قلبك بالله عز وجل في نافع ولا ضار ولا معطي ولا مانع إلا الله عز وجل لعل الله يخلصك من هذه الشبكة ويشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذه الآية عظيمة تدلك على خطورة الشرك فكل المعاصي والذنوب ما دون الشرك فإن الله عز وجل يغفرها وهي تحت مشيئته إذا كانت من الكبائر إن شاء عذب صاحبها وإن شاء غفر له أما الشرك فإن الله عز وجل لا يغفره وهذا يدلك على خطورته وأنه من أعظم الأعمال التي تفسد دين المرء وأما الصغائر فكما قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الذين يستنبون كبائر الفواحش الذين يستنبون كبائر والفواحش الا اللمم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفه اربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه القاعدة يعرفها الأصوليون أو الذين يكتبون في القواعد الفقهية العلماء قضية كلية تندرج تحتها جزيئات وهذه قواعد محكمة عظيمة لا بد للموحد أن يكون على دراية بها وأراد الشيخ أن يجمع لك زمام هذه القواعد المهمة كي تكون موحدا مخلصا لله عز وجل وضبط العلم بقوائده يجتمع عندك العلم مؤصلا طالب العلم يحتاج إلى مثل هذه الضوابط والقواعد كي ينتظم العلم ويتأصل أما أن تقره هنا نتفا ومن هناك نتفا وتارة في الحديث وأخرى في النحو وثالثة في الفقه شيئا من هنا وشيئا من هنا ثم تخرج على المسلمين بأنك طالب علم لا لست طالب علم حتى تتأصل في علومك وحتى تتلقى العلم بين يدي العلماء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون ما عندكم يقرون سقطت سهوا قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخنهم في الإسلام رغم قرارهم بما يتعلق بربوبية الله عز وجل بأنه هو الخالق الرازق المدبر يقرون الجواب يقرون وهل أدخلهم هذا في الإسلام لم يدخلهم في الإسلام وعلى هذا الفلاسفة والمتكلمة الذين يقولون في لا إله إلا الله أن معناها القادر على الإختراع القادر على الإختراع فهل يعرفون التوحيد الذي جاء به الرسول الجواب لا إنما جعلوا جل همهم توحيدا ربوبية وهذا, يقر... وهذا لم ينكره الكفار الكفار لم ينكروه إنما جاء الرسل بتحقيق توحيد الألوهية الذي حصل فيه الخلل حصل فيه الخلل توحيد الخالق الذي ألفه عبد المجيد الزنداني كتاب توحيد الخالق مداره ولبه وكل الكتاب على توحيد الرببية تخلص منه بأن الله عز وجل هو رب العالمين من نازعك في هذا؟ من جاذلك في هذا؟ رب العالمين الآن يدعى أصحاب القبور رب العالمين الآن يستغاث بالموتى رب العالمين الآن يؤت الكهان والعرافين والمنجمين فرب العالمين لم تصرف له العبادة وجعل بينه وبين عباده وصائط وشفاعا والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون إن كنتم تقرون بهذا أفلا تتقون عذابه وسقطه بأن تشركوا معه أحدا إن كان هو الذي يرزقكم وهو الذي يحييكم وهو الذي يميتكم وهو الذي يدبر أموركم كيف تجرؤون على أن تصرف العباد من الذل والخضوع والتذلل إلى المخلوقين الذين هم أمثالكم الذين هم أمثالكم أفلا تتقون إذن في هذه القاعدة أن تعلم أن توحيد الربوبي أقر به كفار قريش أنت مسافر أنت كنت مسافرا لم تسافر بعد أن توحيد الربوبية لم ينكره كفار قريس بل كانوا يقرون به ويعترفون به حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجتمع عنده صناديد قريس قال يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قام أبو جهل وقال وهل هناك إله غير الله وهل هناك إله غير الله لكن الإشكال عندهم ومصيباتهم المصيب الكبرى أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب طيب القائدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة إذن هذه هي الآفة آفة المشركين ما هي أنهم جعلوا بينهم وبين ربهم وسائط وشفعاء وإذا سألك إبادي عني فقل إني قريب ها؟ فإني قريب لم يجعل الله نبيه صلى الله عليه وسلم واصطة بينه وبينه خلقه فكيف بمنهم دونه فكيف بمنهم دونه فليس بين الله عز وجل وخلقه شفعاء ولا وسطا ولا وسائط لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إذن وأنا أسألكم أصحاب القبور الذين يتقربون إلى الموسى ويدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم من دون الله ويطلبون منهم الحوائج عذرهم أليس هو نفس العذر؟ أجيبوا نفس العذر لماذا تذهب إلى الولي الفلاني قال من أجل أن يكون واسط بيننا وبين الله ويشفع لنا عنده الله عز وجل فالدعاء عند قبره مقبول والذبيح عند قبره مقبول والبكاء والتذلل عند قبره مقبول فماذا تركوا لعبادة ربهم؟ ماذا تركوا لعبادة خالقهم إن كان الذبح هنالك وإن كان النذر يوفى به هنالك وإذا كان البكاء والخشع هنالك ماذا تركوا لعبادة ربهم الواحد الأحد قال إنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فدليل قربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله ذلفا هذه هي العلة التي من أجلها صاروا مشركين أبيحت دماؤهم وأبيحت أموالهم وقو وقوتلوا من أجل أنهم جعلوا بينهم وبين الله وسائط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 هؤلاء الأولياء قربا بينهم وبين الله عز وجل فهذا فيه أن من اتخذ واسطة تقربه إلى الله عز وجل كان أكمل مشركا كان مشركا ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا فضلا أن يكون دون ذلك فهم قد جعلوا بينه وبين الله عز وجل أمواثا رميما إن تدعوه لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وما أنت بمسمع من في القبور لا يملك لنفسه نفعا ولا ومع هذا جعلوهم قربة بينهم وبين الله عز وجل كما أنه ضياع في دينهم هو سفهم في عقولهم قال ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا هذه حجتهم لماذا يعبدون هؤلاء من أجل أن يكون لهم شفعاء وهم ينفعونهم لا يضرونهم لا يملكون لأنفسهم نفعا أو ضر فضلا على أن ينفعوا غيرهم أو يدفعوا عنهم ضر فالشفاعة التي جعلوها لهؤلاء الأولياء زعموا هي التي أوقعتهم في الشرك وهي التي أباحت دماءهم وهي التي أباحت أموالهم وهي التي أوجبت خلودهم في النار فانظر إلى خطر الشرك كيف يفضي بصاحبه قال والشفاعة شفاعتان الشيخ الآن رحمه الله يريد أن يعلم الطالب الشيخ لم يورد شبهتهم ثم يترك الجواب هذا حال العلماء الربانيين لا يضع لك الشبهة ثم ينصرف فمن الذي يضع لك الشبهة ثم ينصرف قم, قم أنت قم أخبرني عنه من الذي يضع لك الشبهة ثم ينصرف أهل الأهواء والبدع انتقيت بهم ما انتقيت بهم إجلس الذين يضعون الشبى ولا يدفعونها ويردونها هم أهل الأهواء والبدع هذا هو ديد نوم يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأوينه تجده ما عنده إلا الشبى مجمع الشبه هكذا ولا, يطيب ولا لا يطرب إلا إذا عثر على شبهة ولقد رأينا بعض ممن يكون ينتسب إلى الطلب لا تجده منسجما إلا إذا عثر على شبهة ويأتيك بها يكاد يطير من أجل أن يبث الشبه وكي يقال فلان يدفع في الشبه يا طلبة العلم إن الذي يتتبع شواذ المسائل والذي يعتني بالشبه لا يكاد ينفعه علمه فإن بعض العلماء تعرض عليه الشبه التي يدنجن بها أهل الأهواء فيؤرض عنها صفحا ثم يأتي بما هو أصل في الشريعة أذكر مرة سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ووفقه وأعانى سئل عن شبه في مسائل الإيمان جنس العمل ما جنس العمل شرط صحة شرط كمال المؤمن السؤال طويل وقد كنت منتبها لجواب الشيخ من أجل الاستفادة قال الشيخ الإيمان هو اعتقاد بالقلب قول باللسان عمل بالزوارح والأمكان أركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويا سبحان الله كيف أمات هذا الكلام فذكر ما هو مبثوث متفق عليه من أصول أهل السنة والجماعة بس العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشغل الأمة أبدا بجنس العمل وما أدراك ما جنس العمل قضايا تثار من أجل التشويش على طلبة العلم انظر في كتب أهل السنة تجد هذا الأصل عامرة به الكتب الإيمان وأركان الإيمان وثمرة الإيمان وفهم أصول الإيمان ويأتونهم من بعض الأسطر ويردون أن يجعلونها أصلا في فهمك لمسائل الإيمان فزز الله الشيخ صالح الفوزان خير الجزاء ولقد أحسن في الجواب فطالب العلم يستفد من هذا لا تشغل نفسك بمثل هذا احفظ ما هو أصول أهل السنة والجماعة تواترت فيه الأخبار واجتمع فيه كلام العلماء وجعلوه أصولا في العقيدة احفظ هذا واعتني به هذا الذي ينتفع منه المسلمون ما ضرهم لو فاتهم بعض تكم المسائل التي يدندن بها بين الحين والآخر ما الذي جرنا إلى هذا؟ طيب قال والشفاعة شفاعتان الشيخ الآن يريد أن يعلم الطالب يريد أن يعلم الطالب شفاعة منفية وشفاعة مثبة شفاعة نفاها الله عز وجل ونفاها نبيه صلى الله عليه وسلم وشفاعة ثبتها فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله لأن الشفاعة ما تعرفها التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع, أو دفع مضرة التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة فإذا التي نفاها الله عز وجل ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهم يطلبون الشفاعة من مخلوقين في الرزق وفي الولد وفي الشفاء والعافية وهذه لا يملكها إلا الله عز وجل ولا يقدر عليها إلا الله عز وجل والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا الشفاع والكافرون ويقول الله عز وجل نعم ما له من شفيع ولا حميم أولها ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع فهذه نفي لوجود الشفاعة نعم فإذا هذه شفاعة تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهذه نفاها ربنا قال والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم الشفاعة والمشفوع له من رضي الله عنه إذن الشفاعة المثبتة يسترط فيها إذن الله في الشفاعة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا يشفع نعم, نعم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون الهدف الثانية نريد إذن الله عز وجل في الشفاعة وكم وكم من ملك في السماوات لا تغني, عنهم لا تغني شفاعتهم من الله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ففيه الإذن من الله عز وجل لهذه الشفاعة إذن والش... هي تطلب من الله والشافع مكرم الشفاعة ولا بد... مكرم بالشفاعة نعم ولابد لها من الإذن من الله عز وجل في الشفاعة وأن يكون الله عز وجل راض عن الشافع والمشفوع له لا يشفعون إلا لمن رطضا طيب. وهل تنفع شفاعة غير المسلم الجواب لا تنفع قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين ونبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشفع لكافر إلا لعمه من هو؟ أبو طالب وهي شفاعة مخصوصة بعمه وليس فيها أنه يخرج من النار إنما فيها يخفف عنه العذاب فهو في ضحضاح من النار جمرتان يغني منهما دماغه طيب قال والمشفوع له من رضي عنه قوله وعمله بعد الإذن إذن يشترط للشفاعة الإذن من الله ويشترط رضا الله عن الشافع والمشفوع له كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه والشفاعة يوم القيامة شفاعة عامة وشفاعة خاصة الشفاعة العامة أنه من يدخل من المسلمين النار لمعاصيهم من الكبائر يخرج منها بعدما يحترقون ويصيرون فحما وحميما هذه شفاعة عامة عامة نعم والشفاعة الخاصة هي ليست إلا وشفاعة خاصة تكون لله عز وزل شفاعه الملائكه وشفاع النبيون ولم تبقى ولم يبقى الا ارحم الراحمين فيقبض قبضه من النار فيخرج منها قوما فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قد قد عادوا حمما ونبي صلى الله عليه وسلم يشفع لامته كما في الشفاعة في الموقف يوم أن يفزع الناس إلى الأنبياء آدم ونوح وموسى وعيسى وإبراهيم ثم يدل على نبينا صلى الله عليه وسلم نبي قد غفر الله ما تقدم من ذنبه ما تأخر فيخره عند العرش ويلهم من التسبيح والمحامد ما لم يؤطاه من قبل فيقول الله يا محمد ارفع رأسك سلتعطى واشفع تشفى فيقول اللهم أمتي نعم فإذا قال قائل هل هناك أسباب لليل الشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجواب أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه والموت بالمدينة أيضا من من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشفع لمن يموت فيها أو بهذا المعنى كذلك كثرة السجود في حديث كعب نمالك مالك قال إن يريد مرافقتك في الجنة قال إني على كثرت على نفسك بكثرة السجود كذلك أيضا صلاة الموحدين على الميت من مات فيقوم على سنازته أمة من الناس جاء عددهم سبعون أربعون من الناس لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه هذه من شفاعة المؤمنين كذلك الدعاء لمن يتابع المؤذن من قال حين يسمع الإيذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدت إلا حلت له شفاعة يوم القيامة هذه من أسباب نيل شفاعة النبي صلى الله وبعضها من شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض إذن على كم قسم قسمين مثبت ومنفية والمثبت لها شرطان الإذن من الله عز وجل ورضى الله عن الشافع والمشفوع لا. قال القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم منهم من, من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وكل هذه المعبودات مخلوقات وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة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 مخلصين في عبادته فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر وإنما سجدوا لله عز وجل فهو من يستحق السجود والخضوع والتذلل فيه رد على من عبد الشمس والقمر وهي مخلوقات خلقها الله عز وجل ودليل الملائكة أنها عبدت من عبدت من دون الله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا وتحوي أيضا دليلا على اتخاذ الأنبياء أربابا أنها من صور الشرك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين من عبد صنما أو عبد ملائكة أو عبد حجرا أو شمسا أو قمرا قاتل كل الجواب قاتل الكل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا إيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وفيه إثبات صفت النفس لله عز وجل ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ففيه أن الأنبياء كذلك قد عبدوا من دون الله عز وجل وها هو عيسى بن مريم يتبرأ ممن, ممن عبده ومن الذين عبدوا النصارى وجعلوه إلها من دون الله عز وجل وجعلوه ابن إله وهم أنفسهم اختلفوا فمنهم من يقول إن عيسى بن مريم إله ومنهم من يقول هو ابن اله و ابن اله هو اله هكذا نعم ولقد دارت مره مناظره بين شيخ داعيه وقسيس وكان في الطائره فمن جمله ما ناظر به هذا الداعي ذاك القسيس الذي على رتبة عالية في دين النصارى قال الأدنى يحتوي الأعلى أم الأعلى يحتوي الأدنى فقال القسيس الأعلى يحتوي الأدنى وليس الأدنى يحتوي الأعلى فقال أنتم عيسى عندكم إله ولا شك أنه أعلى فكيف احتواه رحم مريم وهو أدنى <تصفيق> أيوة فبهث الذي كفر ولذلك مثل هذه المناظرة التي تكون بالمحاجة فيها بالعقل تنفع هؤلاء وعلى طالب العلم أن يجمع في استدلاله وأن ينوعه فإن بعض الناس يقوى عنده الدليل العقلي أكثر تأتي له بالأذلة على الإسراء والمعراء على علو الله عز وجل تأتي له ربما بعشرين دليل وثلاثين دليل وهو لا يرفع لها رأسا ما زال مترددا فإذا قلت النبي صلى الله عليه وسلم أين أرز به يقول أي صح إلى السماء عرفتنا الآن فتأتي له رواه مسلم رواه البخاري وهكذا فالدليل العقل ربما يحتاجه الطالب مع بعض الناس وليس هو الأصل الأصل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودليل الصالحي قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويقافون عذابه اتخذوا هؤلاء الصالحين وسيلة يتقربون بها إلى الله عز وجل والصالحون الغلو فيهم من أخطر الأمور ولذلك تأملوا في يغوث ويعوق ونسر ودا ويعوق وسواع ويغوث ويعوق ونسر ماذا كان أصلهم صالحين وناس صالحين قالوا لو نجعل لهم تصوير كي لا ننساهم وننسى صلاحهم فصوروا لهم تماثيل على صورهم شخوصا نعم فلما طال العهد ونسي العلم وعبدوا من دون الله عز وجل فالحذر من الغلو إياكم والغلو فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله الغلو من أخطر ما يكون مجاوزة الحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي بشر مثلكم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق فالغلو في الصالحين يجر إلى عبادتهم والتصوير باب من, من أبواب أسواق الغلو والشرك بسيما إذا كان المصور يعتقد أنه رجل صالح وتحت هذا الأمر دعوة صلاح الأولياء عظمت القبور وبنيت الأضرحة وبنيت عليها المشاهن فلان رجل برك وصالح ابن على قبره قبة فلان رجل صالح مبارك ابن على قبره قبة ولا يزال يدعى ويعبل من دون الله عز وجل حتى تصير عليه هالة كبيرة بسبب زخرفة الشيطان لمثل هذه الأعمال ويحصل لهم من الفتنة الشيء العظيم ألا قبح الله سدنة القبور الذين يحمونها وينفقون عليها ويتلقون أموال الناس ويبنونها ويحسنون زخرفتها خذاعا وتغريرا فنسأل الله العظيم رب العوس العظيم أن يزيح هذه المظاهر الشركية نسأل الله العظيم أن يزيحها نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتحقق التوحيد الخالص ان ربنا لسميع الدعاء هل يقال فلان صالح قم يا عبد المزيد قم فلان رجل صالح يقال يقال طلعت على قلبه طلعت على سريرته عرفت صلاحه لنا حكم بالظاهر أحسن. جزاك الله خير صالح فيما نرجو ولذلك لما سئل أحمد بن حنبل من نسأل بعدك قالوا قال سلوا أبا سعيد الوراق قالوا ذاك رجل ليس عنده اتساع في العلم قال ذاك رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق انظروا يا أخو الصلاح أثروا الصلاح ليست المسألة كلها علم لا إنما ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم ما وقر في القلب وصدقه العمل فلذلك الصلاح أثره عظيم في التزديد يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يعني تميزون بين الحق والباطن ودليل الأشجار والأحجار أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وهذه كانت منات صخرة واللات والعزة رجال نعم قال وحديث أبي واقد الليثي أسلم عام الفتح رضي الله عنه قال أبو واقد الليثي يا إخوة أظن أن له في صحيح البخاري ثلاث أحاديث قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثا عهد بكفر وللمشركين سجرة يعكفون عندها ويموطون بها أسلحتهم يعلقون النوت يعني تعليق الشيء يعلقون أسلحتهم من أجل ماذا؟ من أجل التبرك بهذه الشجرة ولقد كنا في مكان منذ وقت قريب في بلادنا هنا شجرة زيتون زيتون شجرة زيتون يسمونها تسليك ما يسمونها؟ ما تعرفها؟ تسليك ها؟ معنى التسليك أنها تسلك الأمور لو عندك موضوع زواج الشجرة من تحت فيها تحت جذران طيم وبينهما فتحة يمر منها الرجل او المرأة عرفتم من أجل أن تسلك أموره فنعوذ بالله من الضلال ويعلقون في فروعة الشجرة الثياب هذا معلق الزاكا وهذا معلق السورية المهم بارك الله فيكم سخف ونقص في العقل وضلال أيما ضلال المهم هذا كله إنما نشأ بغياب العلم ولما تصد لتعليم المسلمين الجهال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 مبارك الله فيك انت كثير الاختباء ما تعرف انت مشغول بذاك الموضوع طيب الله يهديك يقول الاخ حسين على الشجره لا لا ما يصلح يا أنت قوم يا أخان قم الأخير قم من صحابي ومن أخرجه سننتهي إن شاء اليوم الدرس سريع الدرس ما له سريع نعم حديث عبد الله بن عامر ومن أخرجه البخاري ومسلم أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون هذا في السنن حديث عبادة ثوبان أما عبادة حديث أخوة ما أخاف على أمة منافق عليم اللسان فخطر الأئمة أئمة الضلال خطر عظيم يباركون لهم هذه الأشجار والأحجار يباركونها لهم فعلى ولاة أمر المسلمين أن يحموا بلاد الإسلام من هذا الشرك والضلال وأن ينشروا العلم الصحيح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع الآن ما الذي جرى في هذه الشجرة خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين السدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يعلقونها يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فانظر إلى عظم هذا الأمر وهذه الآفة الكبيرة آفة التشبه بالكفار ومن تشبه بقوم فإنه منهم رواه أبو داود من حديث عبد الله ابن عمر كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذوى القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله قال فمن القوم إلا هم من صحابي ومن أخرجه من صحابي ومن أخرجه أشخال أبو السعيد الخدري ومن أخرجه بخاري ومسلم أحسن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر إنها السنن والله أكبر تقال عند استغراب الشيء عند الفرح به أو عند الاستغراب الشيء وإنكاره عند الفرح قال الله النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر هلكت لا الله أكبر خربت, خربت خيبة وأيضا الله أكبر تعجد ذاك سبحان الله الله أكبر هنا من أزل استنكار إنها السنن هذه السنن الذين من قبلكم وفيه آثار أن التشبه بمن قبل ينبغي أن يكون لشيما في الضلال والجاهلية لقد كنتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم قال يا انكم قوم تجهلون فانكرى الأخوات, الاخوات الاخوات قللوا الحديث قللوا الحديث واستمعوا للدرس ما يصلح هذا نحن في درس و طيب اجعل لنا ذات عنوات كما لهم ذات عنوات قال الله أكبر إنها السنن لقد قلتم كما قال موسى كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون قال القاعدة الرابعة أن مشركين زماننا أغلضوا شركاء من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركون زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة نصر الله العافية انظر إلى شرك المتاخرين بل يشتد استغاثتهم ودعائهم تشتد متى عند الشدة صحيح الأخ يقول بسم الله والصلاة والسلام رسول الله أبشرك يا شيخ بأن هذه الشجرة قطعت في مدينة الزنتان من كاتب الورقة كاتب الورقة من هو نسأل الله أن يكون هذا الخبر صحيحا قطعت زيك الله خيرا متى؟, متى لا ما هو فترة. نعم لا الأيام الماضية موجودة من يتابعك من يتابعك قطعت متى قطعت لا ربما هذه شجرة أخرى على كل لعل هذا من الفائل الطيب انها ستقطع إن شاء الله أن مشركي زماننا أغلضوا شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرقاء ويخلصون في الشدة ومشركون زماننا شركهم دائما في الرقاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك الفلك ما هو ها؟ السفينة فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين انظر الآن هذا في الشدة فلما نجاهم إلى البر إذا, إذا هم يشركون يعني شركهم في في الرخاء وفي الشدة يخلصون الدعاء لله عز وجل شرك المتأخرين يشتد في الشدة في الرخاء يدعو الولي الفلاني ويدعو صاحب القبر ويستغف بهذا في الرخاء فإذا حصل له مكروب صاح بذاك الولي واشتد دعاءه واستغاثته عيادا بالله وهذا ترونه في من يقولون يا عبد السلام الأسمر ويسيدي فلان وهكذا ويابو عجيلة وهذا ذاك ننزه ألسنتنا منها خالد مجرم كبير ها المهم وفي مصر البدوي وفي اليمن العيدروس عبد القادر وهكذا في كل بلدة جعلوا إلها يعبد من دون الله عز وجل وهناك أقوام عندهم الأقطاب هؤلاء الذين يديرون الكون المشكلة أنهم أطلقوا الصلاح على أناس فسقة مجرمين أشد الناس فسقا وفسادا جعلهم أولياء صالحين اقرأ في طبقات الشعران أشياء يقف لها شعر رأسك وبينما هم في السفينة خرجت يد ايه وبعدين وانقذتهم الى البر عرفتم اذا قرأ هذا بسطاء المسلمين اعتقدوا في هؤلاء الناس وعبد السلام الاسبر هذا جاب السعيدة عسيلة عسيلة من بلاد الروم حدثتني جدتي عن جدتي عن جدتي هذا هو السند <تصفيق> ها معنان كعن سعيد قم اقرا الابيات قم قم اقرا الابيات معنانه كعن سعيد <تصفيق> ان جاء ربها من الذي هذا الذي صلى الله عليه نبينا <تصفيق> محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله بيقونية يا أخو البيقونية خلي خلي بعدين. بعدين. بعدين بعدين بسم الله الرحمن الرحيم ما هو آخر شيء أخذنا؟ المدرج طيب أخني أقول السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد في ختام هذه الأيام المباركة الطيبة في هذه الدورة المباركة بإذن الله لا يسعنا إلا أن نشكر إخواننا القائمين علي الذين لم يقصروا في حقنا بشيء ولم يتركوا شيئا إلا وفروه لنا بفضل الله علينا فجزاهم الله خيرا جميعا وبعد بقائنا في الداخل في هذه الدورة نريد أن نوصل الشكر لأخينا وليه جزاء الله خيرا على ما يبدله في سبيل إخوانه وفي سبيل توفير كل شيء لهم نسأل الله أن يكون في ميزان حسناته ولا ننسى أن نشكر أخانا وأبانا مراد العابد لما يبدله من جود لتوفير كل شيء لنا فقد كان لنا بمثابة الأب لم يقصره أو إخوانه في حقنا في شيء ونعتذر لهم عما بذر منا من تقصير وخطأ وجزى الله جميع كل خير والشكر واصل لشيخنا الفاضل قل لأخينا لما يبدله من جهد في سبيل تيسير وصول العلم لنا بشرحه المبسط الميسر جزا الله عنه وعن الإسلام والمسلمين كل خير نسأل الله أن ينفعنا بما تعلمنا ونصيح لجميع الإخوة بأن يعملوا بما علموا وأن ينشروا السنة في منازلهم ومناطقهم وبلدانهم وأن يعتلوا المنابر يبينوا للناس الحق ويقطعوا الطريق على أهل الأهواء وأن يجدوا ويراجعوا ما حفظوا وجزى الله الجميع كل خير وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وأنا أضيف جزى الله خيرا أخانا على ما كتب وأعتقد أن هناك إخوة لم يذكروا في هذه الورقة ولهم من العطاء والبذل الشيء الكثير وهناك جنوداً جنود مجهولون نعم فإن بعض الإخوة يأتي ويقدم كتبا وهو لا يرى وآخر يقدم أشياء لطلبة العلم وأنا لا أعرفه وثالث أيضا ربما ينتقل بسيارته من مكان إلى آخر كي يأتي لطلبة العلم بما يحتاجونه فلهؤلاء جميعا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيهم وفي أهليهم وإخوانهم وأبنائهم وأن يجعلنا جميعا مباركين حيثما كنا فلقد دعا الشيخ محمد معبد الوهاب لطالب العلم بأن يجعله الله مباركا طيب